كل وكل بلعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقيقة أن المقدمة التي بدأناها في المجلس السابق وكنا ذكرنا فيها ما يتعني أقول في أصناف ناس في بلادنا أو في غيرها وأنهم ثلاث أصنافنا وذكرنا ما كان من شغف الأئمة خاصة في أخريات حياتهم بالرجوع إلى الوقوف على معاني كتاب الله تبارك وتعالى وكان من المقرر اليوم أن نتكلم عن التفسير في عد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في العهود التي من بعده في القرون ثم نتكلم عن دخول التفسير إلى بلاد الجزائري وبالضرورة يسبق فيه كلام عن التفسير بالمغرب العام بالخاصة في القيروان ثم نتكلم عن المفسرين في الجزائر على مر البصور خاصة في الأهد الاستعماري. لكن لعل الوقت ضيق فنحاول أن نختصر الكلام اختصارا تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من أعظم العلوم ومن أعظم المقاصد التي كان يقصدها الناس منذ أهل النبوة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما التبس عليهم من فهم لبعض الآيات أو الألفاظ ولعل أقرب مثال في ذلك ما في الصحيحين في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإنه تبس على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاثوا على ركبه يستفسرون. ويقولون وأينا لم يظلم نفسه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس المقصود به ظلم الغير ولكن المقصود به الشرك بالله تبارك وتعالى وأحالهم على قوله سبحانه وتعالى ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على أمرين اثنين فريصين على معرفة المعاني ثم الالتزام والوقوف عند هاته النصوص ولذلك فما كان من هديهم لاستكثار من الحفظ ولا من المعرفة كما هو شأن في زماننا ولكن كان هديهم أن يتعلموا قصة من القرآن فيفهموه ويتدبروا ما فيه بعد فهم معانيه ثم بعد ذلك يعملون به وكانوا يأخذون القرآن هكذا فوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى خير العلم وإلى خير العمل وانتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأبيه وأمه في أسطاع الأرض وعلم الناس أحكام بينهم وكان من جملة ما علموهم من ذلك معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا كانت بعض المعاني تخفى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين آيشوا التنزيل فكيف بمن بعدهم وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بأن يعلم الله تبارك وتعالى التأويل والمقصود بالتأويل هنا هو تفسير كتابه سبحانه وتعالى والوقوف على معانيه واعتمد رحمه الله في ذلك على المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما سمعه عن الصحابة وعلى رأسهم عمر وما كان يهدى إليه رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه من المعاني لمعرفته بلغة العرب وكان رحمه الله تعالى متضلعا في علم التفسير. تقيل إنه فصر في يوم من الأبيان سورة النور لو سمعها الديلم والروم لاسلم وكان رضي الله عنه محيطا بمعاني القرآن وكان في مكة رضي الله عنه وكان معتمده ما كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض ما يروى في ذلك عن بني إسرائيل واعتمد أيضا على لغة العرب وبالتالي فإنه كون مدرسة قائمة بذاتها ولعل هذه المدرسة هي التي كان لها التأثير الأول في المدرسة المغاربية لكتاب الله تبارك وتعالى وذلك لأنه يقال إن عبد الله بن عباس كان ممن علم مولاه عكرمة رحمه الله تعالى وكان أيضا من علماء التفسير الكبار وكان على دراية بكتاب الله تبارك وتعالى قيل إنه كان مولى لعبد الله بن عمر وكان يقيده ويوثقه لما كان صغيرا حتى يعلمه تفسير كتاب الله تبارك وتعالى حرصا عليه لما وجد فيه من نبوغ حتى يأخذ عنه هذا العلم الذي خرج من مشكات النبوة وما كان عليه لغة العرب ورأى إنما أنزل بلغة العرب قيل ان عكرمه رحمه الله تعالى جاء إلى القيروان والقيروان هي أول المدن بل أول مدينة بنيت وخطت في المغرب العربي وكان يلزم هنالك مسجدا ويجلس في مؤخرته ويجتمع الناس من العرب ومن البربر من السكان الأصليين من هذه البلاد أي القيروان ومن غيرها حتى يتعلموا تفسير كتاب الله تبارك وتعالى غبا طريا مرويا عن من كان حامل لواء التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا انتشر التفسير في هذه البقاع والقيروان كما يعلم فإنها تعتبر هي المغرب الأدنى ذلك لأن المغرب مقسم إلى المغرب العربي مقسم إلى ثلاثة أقسام المغرب الأدنى والأوسط الذي هو بلادنا والمغرب والمغرب الأقصى وهكذا انتشر تلاميذه ولكن قد نجد في هذه الفترة وما بعدها نوعا من الفقر في كتب التاريخ التي تدلل على وجود مفسرين كانوا في هذا العهد ولا يخفاكم بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة أرسل ثلة من التابعين وكانوا من خيرة التابعين وكانوا علماء وكانوا قراء أرسلهم إلى هذه البلاد أي المغرب بعد الفتح بعد التاسع والتسعين من الميلاد من الهجرة فأعلموا الناس قيل ومما كان يتعلمه الناس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وهكذا لا نجد في كتب التاريخ ما يدلل على وجود مفسرين كثر في بلاد المغرب العربي ما عدا ما يذكر في ترجمة يحيى بن سلام رحمه الله تعالى وابنه محمد ابن يحيى بن سلام والذي يعتبر من أوائل من دون في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت وفاته في نهاية القرن الثاني سنة مائتين وأما ابنه محمد فتوفي على ما أذكر في سنة مائتين هو اثنين وستين ومائتين رحمة الله عليه وهؤلاء أيضا قد كونوا تلاميذ وما دام أن المدرسة مدرسة, مدرسة مكية فإن يحيى بن سلام رحمه الله أو بن سلام رحمه الله تعالى كان تسيره مبنيا على الأثر ومبنيا أيضا على النقد بناء على أنه كان متفوقا في لغة العرب وكان عارفا بالروايه وهكذا انتشر تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في ربوع هذه البلاد. ولا نجد في كتب التاريخ مفسرين كثر كما قلنا، خاصة في بلادنا. ذلك لأن كتب التاريخ شحيحة إلى حد ما. بمن وجد على فرع هذه الأرض ممن فسر كتاب الله كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لكن نجزم بأنه وجد علماء كان لهم ضلع في علم التفسير فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى وان لم تصلنا في ذلك دواوين ولم يصلنا ما يدل على أنهم كانوا يفسرون مشافهة ثم تمر الازمنه إلى أن نصل إلى القرون التي كانت مزدهرة في بلادهن وبالأخص بعد سقوط الدولة الموحديه وبروز الدولة الزيانية فمن المعلوم بأن بعد سقوط الدولة المحمديه انقسم المغرب العربي إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة دولات الدولة الحفصية في تونس وكانت من بجاية فما بعدها ودولة المرينيين في المغرب الاقصى في تنمسان وما بعدها ودولة الزيانيين التي كانت في المغرب, المغرب الأوسط وهو الجزائر هذه الفترة كانت من أظهر الفترات بالنسبة للعلوم في بلادنا وظهرت منارتان علميتان كانت ذات أو كانت مقصودتين من بلاد الإسلام وهي بجاية وتلمسان وظهر في بجاية مفسران كثر خاصة بعد النزوح الذي كان من علماء الأندلس وقد دخلها علماء كثيرون وكذلك تلمسان وهذه الفترة امتدت قرون ولكن نحاول ما أن نختصر الكلام فيها اختصارا وكذلك تيل إنسان فإنه ظهر فيها مفسيرا كثر وعلى رأسهم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغ رحمه الله تعالى وله كتاب مخطوط في التفسير كان جزء في التفسير أو صورة الفاتحة أو مقدمة في التفسير وكذلك كانوا يهتمون بإعراب كتاب الله عز وجل وقد حاولت أن أنظر في بعض كتب الرحلات التي تصف المدينة وما كان يلقى فيها من دروسه ولعل أقرب رحلة تتعلق بمدينة الإنسان هي رحلة أبي الحسن القلصاد رحمه الله تعالى ويذكر رحمه الله عز وجل أنه تتلمذ على علماء أو على علماء كثيرين في ترمسان ذكر منهم اثنين كان لهم اهتمام بكتاب الله عز وجل أولهما هو ابن مرزوق الجد رحمه الله تعالى قال وقد حضرت عليه إعراب القرآن قال وحضرت معه ربع الإعراب أي ربع, ربع القرآن وهذا يدل على قوة, قوة علمية إذ أن يصل العالم إلى حد يعرب فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وقد يناقش وقد ينتقد يدل على تضلعه في علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة ومما ذكره رحمه الله تعالى أيضا أنه حضر دروسة أحمد بن عبد الرح... بن محمد بن عبد الرحمن بن نزار رحمه الله. قال وقد حضرت دروسه وكان مما يدرسه رحمه الله تعالى. قال التفسير والحديث في فصلي أو في زمن الشتاء ذلك لأنهم كانوا يقسمون الحلقات العدمية في الزمن الصيفي والزمن الشتوي. قال فحضرت له تفسيرا في ذلك. ولعل تاج هؤلاء في علم التفسير وكبيرهم هو أبو عبد الله شريف تلمساني رحمه الله تعالى صاحب الكتب المشهورة بفتاح الوصول ومطارات الغلط وغيرها يقال إن تلمساني شريف تلمساني رحمه الله تعالى فسر كتاب الله عز وجل دراية ودراسة مدة خمسين وعشرين سنة وفي بعض كتب التاريخ أنه كان يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى كل يوم ويفسر في اليوم ربعا من القرآن ما يدل على أنه كان يفسر القرآن تارة بهذه الطريقة وهو من سنة العلماء أنهم قد يفسرون القرآن جملة بطريقة تفكيك العبارة وفي بعض الأحيان قد يتوسع. فلما توسع رحمه الله تعالى، فصره في مدة خمسة وعشرين سنة. ووجدت كلمة لشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، مفادها أن الشريف تريمساني من آخر من فسر القرآن كله في الجزائر في تلمسان ثم لم يفسر القرآن كله من بعده. إلا لما جاء الشيخ عبد الحميد بن بن باديس رحمه الله تعالى وإن كان في هذا الإطلاق بعض من النظر فقد وجد بعض العلماء الذين ختموا تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى مشافهة في الجزائر بل في تليمسان. منهم محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله تعالى والذي وفاته أو توفي بعد قرن من الزمن بعد شريفة الإمسان رحمه الله تعالى فإن شريفة الإمسان توفي سنة 71 و700 وأما محمد بن يوسف سنوسي رحمه الله تعالى فإنه توفي سنة 95 و800 ذكر عنه رحمه الله تعالى إنها فسر كتاب الله عز وجل كله فلما جاء على ختمه اراد ان يختمه في مجلسين المجلس الاول يفسر فيه صوره الاخلاص ثم يفسر في المجلس الذي بعده المعوذتين قيل فلما سمع السلطان بذلك اراد ان يحضر مجلس الختم فكان منه رحمه الله تعالى لزهده وكان يبتعد عن مراسيم السلطانة وكان احتكاك له بالأمراء فإنه ختم التفسير في مجلس واحد حتى لا يأتي السلطان في المجلس الثاني رحمه الله تعالى وممن يذكر عنه أنه ختم أيضا على ما ذكره صاحب التحفة المرضية وهو حفيد تلميذ الثعالب الذي سوف نشرح كتابه ذكر مصطفى بن عبد الله البوني رحمه الله ووصفه بأنه كان شيخ الإسلام وكان خطيبا مصقعاً وكان على دراية كبيرة بالأدب وذكر بأنه كان يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا كله يدلل على أنه قد ختم بعد شرفة تلمسان رحمه الله تعالى غيره اللهم إلا إذا حملنا كلمة الشيخ البشير رحمه الله تعالى على التوسع في المعاني فإن كلمته كانت ولم نعلم أو كان آخر من فسر القرآن دراية ودراسة فإن كان هذا المقصود فلعله قد يكون, مقصود قد يكون كلامه فيه نصيبا من الصحة وعلى الواجهة الأخرى أي في بجاية اشتهر علماء كثر ويكفي أنه قد مر على بجاية كبير المفسرين الحرالي أبو الحسن الحرالي رحمه الله تعالى وإن كان قد تكلم فيه بعض العلماء استنكر عليه تسيره وبعده عن الأثر وكان ممن استنكر عليه شيخ الإسلام بمتينية رحمه الله تعالى ولكن الذي يهمنا أن من نظر في عنوان الدراية الغبرين رحمه الله يجد في تراجم كثير من الأئمة أنهم كانوا يفسرون كتاب الله عز وجل بل نجد الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الكتب التي وجز بها والتي قرأها ذكر بعض كتب التفسير وذكر منها كتاب ابن عطية المحرر الوجيز الذي اختصره الثعالبي رحمه الله تعالى وغالباً ظني الله أعلم أن الثعالبي أخذ تفسير ابن ابن من من بجاية وذلك لأنه ولد سنة سبعمائة وستة وثمانين أو وثمانين ورحل إلى بجاية سنة ثمانمائة وثنين ومكث فيها عدة سنوات فلعله أخذ التفسير, من التفسير ابن عقية من بجاية بالذات وكان هذا التفسير منتشرا في بلادي في بلاد المغرب سواء في الأندلسي أو في المغرب العربي وهكذا دواليك وكانت الجزائر تحفل في كثير من فتراتها على رغم ما كان من ضعف في العلوم بالعلماء وفسرون الكتاب العزيز وجاءت الفترة التركية أو هي وجود العثمانيون العثمانيين في الجزائر فكان فيها ركود علمي إلى حد ما وهي الفترة التي كانت بعد وفات الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن تعالى ووجد بعض المفسرين منهم من ذكرنا كمصطفى بن عبد الله البوني رحمه الله تعالى وغيره إلى غاية وقت الاستعمار الفرنسي وكذلك في هذه الفترة وجد كثير من المفسرين وخاصة بعد ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحاولت أن أتبع الفترة التي كانت قبل ظهور الجمعية الوجد من كان يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى أمنا ونظرت في رحلات طبوعتين وهي للشيخ الشيخ الأظهري ذي الأصول الجزائرية محمد الخضرحسين رحمه الله تعالى فأخبر أنه لما أتى إلى الجزائر وكانت رحلته تقريبا سنة 1903 أو 1904 قال بأنه دخل إلى أحد مساجد العاصمه فينا اذكر فوجد عالما يدرس واذا حكم محمد الخضر حسين على عالم فهو ذو القامه العلميه المعروفه قال فوجدت الناس تتسارع الى درس هذا الشيخ وهذا الشيخ سماه هو فقال احمد بالحبيبات رحمه الله تعالى قال فحضرت له درسا كان يفسر فيه كتاب الله سبحانه وتعالى قال في الجامع الأعظم قال وجاء على تفسير قول الله تبارك وتعالى ما ننسح من آية أو ننسها قال وكان يفسر بتفسير الخازن، تفسير المعروف تفسير الخازين وإن كان كتاب معروف في التفسير وكتاب جيد ولكنه مشحون بالإسرائيليات وبالأحاديث المنكرة والضعيفة والتي لا أصل لها ولكنه كان في هذه الفترة معتمد كثير من العلماء في المشرق وفي المغرب وذكر عن بعض العلماء أنهم كانوا يفسرون القرآن العظيم منهم الشيخ الحليم بن رحمه الله تعالى ولكن لعله ما كانوا يفسرون القرآن كله ولكنهم كانوا يأخذون آيات هكذا ويفسرونها وإنكذا تعجب من قوة عبد الحنين بن زماي العلمية ولكنه ما كان يعقد فيما يظهر الله أعلم مجارس للتفسير والذي يدل على هذا ما ذكره محمد حسين رحمه الله تعالى نفسه فانه قال وقد حضرت مجلس ختم كتاب في التوحيد ويقصد التوحيد لمحمد عبده درسه عبد الحليم زماي قال ففسر فيه صوره الاخلاص فاتى فيها بالنكة أو بالنكات اللطيفه في علم التوحيد قال فحرضته على ان يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يدلل على أنه ما كان يفسر القرآن هكذا من بدايته إلى نهايته لعلها كانت دروسا هكذا في الوعظ وفي في الإرشاد يدرس العالم كما هو في زماننا قد يأخذ آية فيفسرها من غير أن يفسر القرآن كله وذكر علماء كثيرين كانوا يفسرون القرآن العزيز ثم جاء من بعد هؤلاء الفترة التي كان فيها شيء من الازدهار في بلاد الجزائر وهي بعد ما أسست جمعية العلماء المسلمين الفترة التي قبلها بعقد أو عقدين والفتره التي بعدها وكان على راسه من فسر القرآن في هذه الفترة عدة علماء. كان على رأسهم من هو منتمين إلى الجمعية وبعضهم لم يكن منتمين للجمعية وأذكر بعض الأمثلة فقط إلا في الأمثلة كثيرة أول هؤلاء هو الرزق الشرفاوي رحمه الله تعالى وهذا كان من كبار علماء الجزائر ودرس في الأزهر وهذا درجة العالمية ودرس على كبار علماء الأزهر فدرس على يوسف الدجاوي رحمه الله ودرس أيضا على الشيخ محمد بخيت المطيع رحمه الله تعالى وبعد غياب دام أكثر من عشرين سنة رجع إلى الجزائري وأظن رجوعه كان سنة 1913 أنا ما أذكر وكان في استقباله عدة من العلماء منهم الشيخ بحمد بن باديس رحمه الله وقيل بأنه ذهب إليه في فندق انتساحه الشهداء وعرض عليه الدخول إلى جمعية علماء المسلمين ولكنه ابى رحمه الله تعالى وأراد أن تكون دعوته في رؤوس الجبال لا في المدن وذهب إلى أعالي بلاد القبائل رحمه الله تعالى قيل وبدأ في التدريس والذي يهمنا هو تدرسه في التفسير قيل كان يدرس الفقه بشرح الخرش على خليل وكان يدرس في أحاديث الأحكام سبول السلام في شرح بلوغ المرام وكان يدرس، يعقد درسا في التفسير، وكان معتمده في ذلك روح المعاني للألوسي. وهذا قد يفيدنا شيئا، وهو أن الكتب التي كانت تعتمد، الحسب حسب التتبع القاصر، هي إما أن يكون كتابا معروفا في المشرق ويدرس، كتفسير الخازني الذي ذكرنا، وإما أن يكون تفسيرا موسعا كتفسير روح المعاني للألوس وإما أن يكون تفسيرا فيه نوع من الجدة والتجديد والمقصود به تفسير المنار لأنه كان معتمد بعض العلماء منهم كما سوف يأتي طيب العقب رحمه الله تعالى فقلنا فإذا من بين من كان يفسر الزرق الشرفاوي رحمه الله تعالى وفسر القرآن معتمدا على تفسير الألوس روح المعاني وعلى رأس هؤلاء من من كان تابعا للجمعية رئيسها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى والذي فصر كتاب الله سبحانه وتعالى في مدة طويلة دامت 23 سنة فصر فيها القرآن كله رحمه الله تعالى وختم مجلس تفسيره ودون ما ختمه وحضر لذلك حفل ألقيت فيه القصائد وألقيت فيه المقطوعات وألقيت فيه كثير من المقولات الأدبية وتفسيره رحمه الله تعالى مطبوع بعض منه لكن ليس مما دونته يرى يده رحمه الله تعالى وإنما مما سمعه طلبته وللأسف أن هذا التفسير لم يدون وهذه سمة عامة لعلماء الجزائر وهو أنه غالب حالهم هو الدروس الشفوية وكثير منهم لا يكتبوا سواء في التفسير أو في غيرها وهذا ليس قادحا فيهم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون فبعض الناس له موهبة في التأليف ووجد ساعة من الوقت فألف وبعضهم قد يكون مشغولا بشيء آخر وقد يتنازع الشخص هذا وذاك فتجده يؤلف وتجده يكثر من التدريس ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى على ما أذكر في كتابه صيد الخاطر يذكر أن نفسه تنازعته بين التأليف وبين التدريس قال فاخترت التأليف للتدريس. قال وذلك لأنني إذا ما درست مشافهة فإنه ينقضي نفع ما درسته إلى الحضور فقط قال أما ما أكتبه فإنهم قد يدوم نفعه إلى عشرات السنين بل إلى قرون وهذه حقيقة واقع فمؤلفات ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما زلنا نقرأها ولكن لا يكون هذا قادحا بل العالم عالم سواء كان قد عرف بالتأليف أو لم يعرف بالتأليف ولذلك حذر علماؤنا من أن يكون, يكون ترك علمائنا للتأليف سببا يتسبب به الطالب في القدح في شيخه مستحضرها هنا كلمة للمقر رحمه الله تعالى في كتابه أظهار الرياض في ترجمة القاضي عياض فقال رحمه الله تعالى في معنى كلامه واحذر أيها الطالب أنت في هؤلاء العلماء الذين لم لم يدونوا ولم يؤلفوا إنما كانت دريس ومشفاهن احذر أن يكون ذلك سبب في قت قتحي كفيهم قال وذلك لأنهم لورائهم جروا على هدي سلف الأمة ومن المعلوم بأن القرون الأولى التأليف فيها قليل مقارنة ب بالزمن المتأخر ولو أنك نظرت إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى وما كان يجتهد فيه من تعليم الناس لعذرته في ذلك فإنه كان يدرس في اليوم الاقل الأقل ثلاثة عشر درسا ولك ان أن تتصور عالما أو شخصا يدرس ثلاثة عشر حصة في اليوم من غير كالال ولا ملل يدرس أو والمتوسطة والمنتهي ومن المعروف بأن الشيخ رحمه الله تعالى لشدة اشتغاله بالدعوة إلى الله عز وجل ولشدة انهماكه في تعليم الناس وتبصيرها بدينه تبارك وتعالى ما وجد ساعة وقت لتأدية حق أهله تشتهر عنه رحمه الله تعالى أنه طلق زوجته لأنه مستطعت لأنها مستطاعة أن تعيش أن تعيش معه لأن وقته كله كان كان لطلبته وكان لإصلاح هذا المجتمع ولذلك فيه قصيدة لشاعر الجزائر محمد العيد الخليفة سماها على ما أذكر عاش وقفا على الجزائر وذكر فيها شعرا في الشيخ أبو الحامد بن باديس رحمه الله تعالى حقيقة الشيخ أوقف نفسه للجزائر حتى, حتى يعلم الناس ويبصرهم بدينهم قلنا وقد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى تسيرا وممن ختم كتاب الله عز وجل تسيرا أيضا الشيخ العربي تبسي رحمه الله عز وجل وكذلك مكث فيه مدة طويلة فابتدأه في بلده في تبساه ثم لما انتقل إلى قصنطينه كذلك أكمل تفسيره ثم جاء إلى العاصمة وبالضبط إلى مسجد الذي نسميه نحن أنا ما وهو مسجد في حي بيلكور. قيل لما جاء إلى هذا المسجد الذي هو الآن معروف مسجد المدرسة ومسجد أحمد حافظ ويسمى أيضا مسجد ابن خلدون المدرسة لأنه كانت فيه مدرسة تهذيب تابعة لجمعية العلماء المسلمين قيل مكث في تسيره واحدا وعشرين سنة ولما جاء إلى العصيمة وبالضبط إلى هذا المسجد وكنت أتسامعنا لأن المسجد أمام بيتنا وكنت أسمع كثيرا من كبار السن يخبرون بأن الشيخ كان يفسر فيه كتاب الله تبارك وتعالى بل كان بعضهم لدرجة تأثره بشيخ من كبار السن ممن كنا نعرفهم في المسجد يتقصدون الجلوس في الأماكن التي كان يجلس فيها الشيخ رحمه الله تعالى وقيل لما جاء الى الجزائر العاصمه ما بقي له من التفسير إلا سوره البقره وشيخ رحمه الله تعالى زيتوني التعليم وازهري التعليم فكان متضلع ايضا بعلم التفسير وقيل بأنه كان إذا ما جلس لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى تجد للناس هبة إلى المسجد. حقيقة هذا كان يقوله لنا كبار صن في الحي. أن الشيخ إذا جاء فإن الناس كلها ماذا تحضر للتسير سواء كانوا متعلمين أو أو من العوام الأميين. وكان يؤثر فيهم تأثيرا تأثيرا بليغا. وهؤلاء الذين كانوا يخبروننا عن الشيخ رحمه الله تعالى كثير منهم قدمات. كان جلهم من الأميين ولكن كانوا متأثرين بالشيخ قيل فصار كتاب الله تبارك وتعالى حتى ختمه وختمه في أواخل سنة 56 وتسعمائة وألف أو في أوائل 57 وتسعمائة وألف ولكن رحمه الله تعالى لم يحتفل بختمه وذلك للأوضاع التي كانت في البلاد فقد بدأت الفور الجزائرية سنة 54 ولكن الناس كانت كانت تحضر تسيره على الرغم كان من تشديد من الاستعمار ومن توفيق الله تبارك وتعالى له أنه أكمل تسيره وتسير كتاب الله سبحانه وتعالى ثم اختطف من بيته الذي كان بجوار المسجد ولم يظهر عنه أي خبر واستشهد رحمه الله تبارك وتعالى في هذه السنة فقيل إنه فسر القرآن ثم مات بعد بضعة أشهر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ختمه لتفسير كتاب الله عز وجل في ميزان حسناته يبلغه بها الدرجات العلا والشيخ رحمه الله تعالى كان حكيما فلذلك من مزاياه في التسير أنه ما بدأ تفسيره من صورة البقارة إلى آخره وإنما كان يهتم بمشاعر الناس ومستواهم فقيل إنه إنما بدأ يفسر القرآن من آخره والسبب في ذلك أنه علم بأن صور القصار يقرأها الناس كثيرا ويتداولونها كثيرا وأن غالب الناس يحفظها وأن أكثر ما يصلي الناس بهذه الصور فلذلك بدأ تفسيره من الآخر ولذلك لما ختمه فكان آخر ما ختم صورة, صورة المقارة ومن بين من قيل الشيخ العرقة تفسير الله وختمه ومن علماء الجمعية الذين فسروا القرآن الشيخ طيب العقدي رحمه الله تعالى قد ذكر غير واحد أنه لما جاء إلى الجزائر لأن دراسته ونشأته دراسته ونشأته كانت في بلاد الحجازي ثم جاء إلى الجزائر فبدأ في تسير القرآن العظيم لكن لا نعلم أنه ختمه رحمه الله وكان يتسيره بالضبط في مسقط رأسه بب بالسكرة رموما إن كان مسقط رأسه في دعوبة ويقال بأنه إذن كان يفسره في نادي الترقي في العاصمة لأنه جاء إلى العاصمة أيها وكان معتماده هو, هو تسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وممن ذكر عنه أنه كان يفسر القرآن العظيم أيضا في بلاد الجزائر الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله تعالى وبالضبط كان يفسره في تلمسان ويذكره هو رحمه الله تعالى أن الشيخ ابن باديس زاره في تلمسان وأنه كان أو أنه حضر دروسه في التفسير ودروسه في شرح الموطع وقال وحضر الشيخ في معنى كلامي حضر الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى لدرسه في التفسير الذي كان بعد صلاة العشاء على ما أذكر وشرح الموطع الذي كان بعد صلاة الفجر والذي أعلمه بأن الشيخ ما أكمل التفسير والذي يتداوله العامة وطالبة العلم التلمسانيون أنفسهم أن الشيخ إنما فسر نصف القرآن وبعض طلبة العلم من الجزائر أخبرني بأن الشيخ أكمل تفسير القرآن كله ولكن لا أعلم, لا أعلم في هذا نقلا المعروف أن الشيخ لم يختم سيرة كتاب الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذه الحقبة. وإما بعد الاستقلال، فقد صار كثير من العلماء كتاب الله سبحانه وتعالى منهم الشيخ رحمه الله، الشيخ القاسم الرواق رحمه الله وتعالى. لكن لا أعلم أن أحد منهم ختم. خاتم التفسير والتفسير الذي سوف يشرحه بإذن الله تبارك وتعالى هو تفسير ثعالي به فأحاولت قدر المستطاع أن أتلمسا في كتب التاريخ لتصفحا حتى أنظر هل يوجد من درس الكتابة في الجزائر أم لا فما وجدت إلا عالما واحد ذكر عنه أنه فسر القرآن الكريم في العاصمة وفي المسجد الكبير وكان معتمده تفسير الثعلب رحمه الله ذكر ذلك صاحب التحفة المرضية. وهو محمد بن ميمون الجزائري وهو حفيد أحمد الجزائري تلميذ الشيخ الثعاربي صاحب منظومة معروفة في العقائد يقول إن مصطفى بن عبد الله البوني هكذا ذكره وأثنى عليه ثناء عطيعا بأنه شيخ الإسلامي وذكر بأنه كان خطيبا وذكر بعضا من شعره ولعله هو الذي ذكره الشيخ الأستاذ عبد عبدالقادر رحمه الله تعالى في كتابه عن الجزائر صفحات من تاريخ الجزائر فلما أعدد المفتين الذين كانوا في العاصمة ذكر منهم شخصا اسمه مصطفى بن عبد الله ولكن لم ينسبه لكن الذي يظهر بأنه في حدود ما، في حدود هذه المدة الزمنية وذكر أنه كان في سنة ثمانين ومئة وألف ذهجرة ذكر عنه بأنه كان يفسر القرآن الكريم ويقرأ من كتاب ثعالبي هذا الذي وجدته هذا بالنسبة لي الجزائري أما خارج الجزائر في الحقيقة كنت أبحث فوجدت صاحب سلوة الأنفاس ذكر أحد علماء المغرب وأسماه أظن عبد الرحمن بن محمد المليلي من منطقة في المغرب الأقصى وذكر عنه بأنه كان يقرأ بطبوع أهل المغربي أربعة كتب فذكر منها الشفاء ظن وصحيح البخاري قال والثالث التفسير من تفسير التعاليم وفي حقيقة فرحت بها ثم تبدد السحاب الخرح ذلك لأنه ذكر بأن هذا الرجل توفي في القرن التامني تقريبا ومعنى أنه قبل الشيخ قبل أن يكتب الشيخ تفسيره وينتشر بين الناس والظاهر أنها تصحفت أو تحرفت من تفسير الثعلبي، كثير من الناس تخلط بين التفسيرين فيه تسير الثعلب هذا أظن من علماء القرن الخامس وتسير ثعلب هذا لجزائري أما الأول فإنه أظن بغدادي ما هذا فإنه جزائري ومن من وجدت أنه قرأ الكتاب كله ولكن لم يدرسه الشيخ صالح بن محمد الفلاني رحمه الله تعالى فذكر ابن المشاط في ثبته الكبير نقلا عن قطف الثمر وهو ثبته صالح بن محمد الفلاني وفلان هذه قبيلة في بلاد السودان الآن وهو ولد في السودان ونشأ بالسودان ولكنه توفي في مكة رحمه الله وكان من المسندين وكان من كبار من كبار العلماء وقيل بأنه كان من المشتهدين وله كتاب مطبوع جيد في ذم التقليد ومحاربة التعصب المذهبي كتاب مشهور وهو إيقاظ همم الاعتبار وكتاب رائع جدا وفيه نقول عزيزة عن علماء المالكية وكتاب اختصر كذلك اختصره على ما اذكر ساليب الهلالي احد مشايخ الاردن وكتاب جيد صاحب هذا الكتاب ايقاظ همم اولي الاعتبار قلنا وكان من كبار العلماء ومن كبار المحدثين ويشار اليه بالاصابع في الرواية يخبر بانه قرأ تفسير الثعاليبي من أوله إلى آخره على أحد صلاطين المغرب وهو سليمان بن محمد عن أبيه محمد بن عبد الله المغربي بإسناده إلى أحمد زروق الفاسي عن الثعاليبي أبي زيد عبد الرحمن بن محمد المخلوف الثعاليبي صاحب الكتاب الحقيقة أن كأن السودانيين كان قد اشتهرت وانتشرت عندهم كتب تعالب لذلك ذكر بعضهم بأن كتب التعالب المخطوطة موجودة في السودان فما أدري ما مدى صحة هذا الكلام؟ والذي يهمنا هو أن الفلاني رحمه الله تعالى قرأ الكتاب من أوله إلى آخره وإن كنت في شك من قوله من أوله إلى آخره لأن المعلومة بأن هؤلاء الرواد في الغالب إنما يقرؤون من أوله ومن آخره من الكتاب معتناً به فدراسه بعض علماء جزائري وكان متداولاً في كتب الرواية من غير الجزائريه وكان بمد أن أترجم للشيخ رحمه الله تعالى ثم أذكر مزايا كتابه وبعض المآخذ التي أخذت عليه لكن الوقت لم يسعفني من وأخشى أن هذه المقدمة تقول فالآن في المجلس الثاني وما أكملنا ما كنا نريده ولكن لعل فيما ذكرناه ما يشحذ ذو كثير منها أن التاريخ كما يقول الشيخ البشير رحمه الله تعالى بمنزلة التيار والأمة التي لا تيار لها لا تنشط فلعله ينشقنا خاصة إذا علمنا بأن الشيخ العربي تبسي رحمه الله تعالى ختم تسير كتاب الله عز وجل في مسجد لا يبعد عن هذا المسجد بميلين أو ثلاثة أميال حوالي ممكن من ناحية مسجد المدرسة ممكن ثلاثة كيلو أو ثلاثة كيلو نصف فلعل هذا ينشطنا أو ينشيض الإخوة الحضور حتى نستعين به في تشحيد همتنا على ما نحن فيه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على خير العلم والعمل وأن يرزقنا الصدقه في القول والعمل وأن يظهر بواطننا وظواهرنا نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما جهنا ما تذكرنا منها وما نسينا سبحانك اللهم بحمدك شبء لا إله إلا أنت تعلن هذه المقدمة هي مكتوبة لعلها إن شاء الله تدون وتوزع وإن احتصرتها اختصارا فإنسان الله سبحانه وتعالى